المكتب الإعلامي لسرايا القائد عمر أبو ستة يقدم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم نحمل سلاحك إن الليل يخشاك وحد تراب الأرض إن الأرض تهواك أنت الذي شن المعارك ثورة صارت جنود العز خلف يداك عمر فداك الروح صارت عزة نحمي الحما نرمي العدا جند نجوب الأرض خلف خطاك إلى من ثارت في نفسه العزة والكبرياء وتمرس القيادة في كل موقع إلى من تربى على النضال واحتضن البندقية طوال سنين العمر إلى من نقش اسمه على أخماسيات البنادق إلى من نحيط اسمه على صواريخ العزة والبطولة إلى الشهيد القائد المجاهد البطل عمر أبو سته قائد ومؤسس كتائب الشهيد أحمد أبو الريش أحد أبرز رجالات فلسطين وأحد أعظم القادة العسكريين في الوطن عمر أبو سته أمير شهداء الجنوب وقاهر المستوطنين والذي عاش مطارداً لإسرائيل أكثر من 12 عاماً ولم يترك سلاحه قط عمر أبو ستة الشهيد القائد والذي رفض الخضوع والذله الذي وقف سداً منيعاً في وجه كل من يحيكون المؤامرات والدسائس واغتيل بطائرات الغدر الصهيوني ليحلق صقرا في سماء فلسطين هو والشهيد البطل سكي أبو زرقة نعم إنهم الشهداء الأبطال والذين تمردت أرواحهم على الواقع الدنيء ليكونوا شهداء أيها الشهيد القائد عمر أبو ستة أنت يا من علمتنا كيف تكون المقاومة أنت يا من امتشقت السلاح وزرعت بذور المقاومة في الأرض الثكلة أنت يا من أشعلت نار الكفاح وخرجت في عهدك الفدائيين ليتحرر الشعب وتحيا فلسطين قائدنا قائدنا نم قرير العين أنت وأخاك بالشهادة زكي أبو زرقة وهنعوا بجنان الخلد في عليين اهنعوا بحور العين وها نحن إخوتك وجنودك في سرايا القائد عمرو أبو سته نمضي على نهجك وعلى ثراك ممثلة بالقائد العسكري العام أبو عمرو. نمضي خلفك إما النصر وإما الشهادة وستبقى صواريخ عمر إثنان وصواريخ عمر ثلاثة تدك المختصبات الصهيونية تدك مختصبات استيراث وتدك مختصبات كاريم شلوم وتدك مختصبات كوسوفين وتدك قذائف الهون والأربيجي ناراً تحرق الصهاينة المحتلين ورعباً مزروعاً في قلب المستوطنين وسنبقى على خط النضال دون من القدس إلى خان يونس إلى نابلس وسنبقى لوصاياك حافظون وهذا عهد منا ووعد بأن نبقى على نفس المصير ولن يقف قطار الاستشهاديين إلا في محطة التحرير العهد هو العهد والقسم هو القسم المجد والخلود للشهداء الأبرار الحرية لأسر الحرية الشفاء العاجل للجرح البواصل وحد من إسرائيل لا زوال إخوتكم سرايا القائد عمرو أبو سته Joo!